مین عذبه منی مین عذبه بتخلق منی من و تعذبني سکی تنگ قلب تعذبني مثلها أني أصبر القلب الحين ونشوف غيره مثلها أصبر القلب الحين وانتبه لي حجر والعذاب دمانوش آخر ليه العوازي الخاد لأي حد حتى المنام عز عليك كان في وسيده ومنه في أدم حبايبي هاجروني بي اللي حيحل علي ليه العواد الحد ديني لولها حبيبي اللي عشقته تعال اشوف اللي غراني يكفى اللي انا شفته وتكفى صرقته حبيب قل همی لیل عذاب حسن